وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً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 وأن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء علمه من عامل علمه وجهله من جهله وأن هذه المشروعية تقودنا إلى أمور منها أن مشروعية التداوي تقودنا إلى التداوي المشروع فنحن بين مشروعية التداوي وبين التداوي المشروع فليس الإذن في التداوي مبيحا للمسلم أن يتعاطى كل تداوي وأن يلتمس أي علاج إلا العلاج الذي أذن فيه الشارع ولقد تقدمت طائفة من الأحاديث الصحيحة التي تدل على مشروعية التداوي وتدل على النهي عن التداوي بحرام كما قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام فجاء النهي الصريح عن التداوي بالحرام ثم إن التداوي أيها المسلم لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى فإن من صفات أهل الإيمان أنهم على ربهم يتوكلون فالتوكل مقام جليل من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى ويجب التوكل على الله حق التوكل فهل هناك منافات بين التوكل وبين التماس العلاج والتداوي لا منافات ولا تناقض ولا تعارض بل إن الذي أمر بالتوكل عليه هو الذي أذن, أذن في التداوي وجعل التداوية سببا من الأسباب المشروعة التي يلتمسها الناس لإبراء أبدانهم وشفائها وعلاجها أما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي امتدح فيه جماعة يدخلون الجنة بغير حساب فقال سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فذكر في حق هذه الزمرة التي خصت بهذه المزية وأن الله عز وجل يدخلهم الجنة بغير حساب دون غيرهم من سائر الناس قال عنهم هذا الحديث الصحيح من وجدت فيه هذه الصفات لا يسترقون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون لاحظوا أن الحديث ذكر عدم الاسترقاء أو نفي الاسترقاء ونفي الاكتواء وجعل معه التوكل الكامل والتوكل المختص بالخالق تبارك وتعالى فدل ذلك على أن ترك الاسترقاء وترك الاكتواء هو من التوكل أو من تمام التوكل فما الجمع أو كيف ساغ العلماء هذا الموضوع السياغ الموفقه أو التوفيقية أو التي تجمع بين هذه النصوص التي تشكل على الناس أقول وبالله التوفيق إن الأصل في هذا الحديث أنه صحيح الإسناد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو في الصحيح ومعناه أن الذين امتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام في كونهم لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم والاسترقاء استفعال وهو استدعاء وطلب فهم لا يطلبون الرقية ولا يلتمسونها من تمام توكلهم أنهم لا يلتمسون الرقى وإن كانت الرقى ماذونا فيها مشروعة إلا أنهم لا يطلبونها بل إما يعملونها لأنفسهم وإما يعملها غيرهم لهم وهم لا يطلبونها فالرجل يرقي نفسه ويرقيه غيره من غير طلب هذا يحق أن نقول فيه إنه لا يسترقي أي لا يطلب الرقية لا يكتوون الاجتواء. هل الاكتواء ممنوع او مأذون فيه الاكتواء وردت فيه احاديث تأذن فيه واخرى تمنعهم وحار الناس في ذلك ومن ثم يكثر سؤال المسلمين عن حكم الاكتواء هل يجوز ان يكتوي الرجل او المرأة او لا يكتوون ورد هذا الحديث الذي فيه مدح من ترك هذا الأمر وهو الاكتواء ووردت أحاديث أحاديث فيها النهي عن الاكتواء صريحا كما قال عليه الصلاة والسلام وأنا أنهى عن الكي وأنا أنهى عن الكي أي الاكتواء فجاء النهي عن الاكتواء ثم ثبت أن جماعه من الصحابة اكتووا وأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم في الكي فاجتمع عندنا الإذن في الكي والمنع من الكي فدل ذلك على أن الإذن بمعنى وأن المنع بمعنى آخر وهو أن يقال إن الرجل لا ينبغي له أن يكتوي أو أن يكتوي ابتداء في البداية لا يلجأ إلى الكي لأن الكي يشوه الجسم ويضع فيه بقعا لا تزول وهو نوع من التشويه للجسم فالأصل في الكي أنك لا تستعمله ابتداءا وإنما تجعله في آخر مطافك وفي آخر علاجك وفي آخر ما تلتمس من التداوي أن تكتوي بعدما تفقد سائر العلاجات وسائر أنواع الشفاء أو الأدوية المشروعة ولم يحصل شفاء ولا برء حين ذاك يجوز لك أن تكتوي ولذلك جاء في الحديث إن يكن الشفاء ففي ثلاث إن يكن الشفاء ففي ثلاث في شربة عسل وفي شرطة محجم الحجامة وفي كيه نار وأنا أنهى عن الكي وقد اكتوى جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار ثبت الإذن في الاكتواء وثبت النهي عن الاكتواء والمعنى أن الإنسان لا يكتوي ابتداء لا يطلب الاكتواء في بداية الأمر فإن عصر عليه الدواء واستفحل في حقه المرض وضاقت عليه الأبواب لجأ إلى الكي فهذا هو توجيه أمر الكي وما ورد فيه من حديثة مانعة ومبيحة آذنة في الكي الذين لا يسترقون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكلون فهل ينافي طلب العلاج التوكل لا ينافي بل إن من التوكل أن تلتمس العلاج وقد بقي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا مسحورا كما في صحيح البخاري ولم يلتمس العلاج شهرا وتركه وفي ذلك تمام التوكل منه صلى الله عليه وسلم حتى إذا تعب من الأمر وكثر عليه أمر السحر وضاق به ضرعا التمس العلاج عليه الصلاة والسلام فجاءه الملكان فقال احدهما للآخر إنه مطبوب قال وما طبه قال طبه لبيد بن الأعصم اليهودي وجعل سحره في بئر لبني الزريق فذهب علي ففتح السحر فإذا هي عقد معقودة بخيوط فيفكها علي فيجد النبي راحة وخفة والسحر يثقل على النفس فيجد خفة كلما حل عقدة كلما وجد خفة حتى حل عقد السحر كاملة فنشط النبي فكأنه نشط من عقال عليه الصلاة والسلام لان السحر عقال السحر كان الانسان مكبل بقيود وعقال فاذا زال سحره كانك سرحت رجلا او اطلقت قيود رجل فيرتفع او يرفع يديه وينتفض ك كما ينتفض العصفور إذا لا منافات بين التوكل فان من التوكل التماس الأسباب وهي العلاج فإذا قد ثبت ذلك ومشروعية التداوي فما هو التداوي المشروع لقد اشرنا أيضا إلى أن التداوي قسمان، قسم يعد دواء مشروعا يصفه الأطباء وأهل الاختصاص فيما كان من الأمراض العضوية التي تصيب أعضاء الإنسان وبدنه فيلتمس العلاج من الطبيب وقد يكون المرض عضويا وتلتمس أدويته من الشريعة ومن القرآن ومن السنة الصحيحة ومن الأذكار المشروعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن هذا النوع الثاني ينقسم إلى قسمين قد يكون المرض عضويا كسابقه الذي ارتمسنا له الطبيب فنحتاج معه إلى الرقى الشرعية وقد لا يكون عضويا بل يكون معنويا روحيا كما يقع في العين وفي الصرع وفي السحر وفي سائر ما يتسلط على الناس من الأمراض الروحية المعنوية التي لا علاقة لها بأعضاء الإنسان وبدأنا بالعين باعتبارها داء مستفحلا في الأمة وكون العين لا يكاد يسلم منها أحد وقلنا إن العين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بل إن العين ثابت أذاها في القرآن الكريم وأن الاقدمين كانوا يعلمون أن العين تصيب الإنسان فقال يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لما أوصى أولاده بأن لا يدخلوا من باب واحد وأن من أبواب متفرقة يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة قال المفسرون خاف عليهم من العين وكانوا قد أوتوا نصيبا من حسن الخليقة والجمال فخشي عليهم من اصابه العين فامرهم بالتفرق حتى لا يلفت الأنظار وكذلك قوله عز وجل وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر قال بعض اهل التفسير اي يوقعونك بابصارهم ويعينونك بابصارهم وتصيبك نفسهم الخبيثه التي ليس فيها تبريك وليس فيه فيها نظرة نظرة رحمة أو نظرة استحسان مع التبريك إنما ينظرون نظرة سيئة من غير تبريك إذ قد ثبت ذلك فما هو العلاج من العين كيف يعالج المسلم من العين يهم المسلم دائما أن يحرص على العلاج المشروع فإن الأمراض إذا وقعت بأهلها أضعفت أنفسهم وأصبح المريض عرضة لكل من يملي عليه علاجاً أياً كان سواء كان علاجاً مشروعاً أو ممنوعاً فإن المريض يضعف ولا تبقى ضوابطه موجودة أو قائمة أو حاضرة فتجده يسلم نفسه لكل أحد وجب على المريض أن يثبت عند مرضه وأن يسأل الله عز وجل الشفاء ثم يلتمس ما شرع الله من الأدوية المأذون فيها والتي شرعها الله عز وجل ورسوله أما إذا وقعت العين فالأمر ينقسم إلى قسمين إذا علمنا من وقع او وقعت منه العين لهذا المعان أو المعين أو الذي أصابته العين، فإننا نناشده أن يغتسل، والاغتسال كما وصفه العلماء أن نأتي بطست بنيو واحد ال البنيو وتجادك الإنسان الذي عين الآخر، لأن الإنسان الذي يعين أو الذي تصيبه أو يصيب بعينه الآخر قد يحصل من الأفاضل ومن الأتقياء ومن أصحاب النوايا الحسنة بل إن الأمة قد تعين طفلها لجماله فتنظر إليه نظرة بهار ونظرة اكبار وتقول هذا طفل الجميل ما أحلاه ما أجمله ما أروعه ولا تبرك هذه الام على ولدها لا تقول ما شاء الله تبارك الله فإن لم تبرك ربما أصابته عين من؟ أمه تصيبه عين من؟ عين أمه فالوالد يعين أبناءه والأم ايضا تصيب عينها أبناءها هل هناك من يغار على الأبناء أكثر من الوالدين؟ وها هي قد أصابته أو أصابها أو أصابهم بعينه أي والدهم فالذي يصيب غيره بعينٍ لا يستنكف إذا طلب منه الاغتسال الا يستنكف ولا يتراجع والا يمتنع لقوله عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم من استطاع أن ينفع اخاه فليفعل وقالها عليه الصلاه والسلام في سياق العلاج لما عرضوا عليه الرقى قال اعرضوا علي رقاءكم ما لم تكن شركا فما كان مشروعا أقره النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل فلينفعه بدواء فليرقه فليقدم له علاجا بدواء من الأدوية المشروعه أي كان شريطة أن يكون مشروعا ولقوله عليه الصلاة والسلام لما أصاب عامر بن ربيعة سهل بن حنيف اصابه بعينه راه يغتسل في ثياب المغتسل وقد وجد في نفسه او في بدنه صفاءا وبياضا لا توجد بواثر لا توجد قروح لا توجد اشياء تعفر بياض جسمه وجماله فوجد صفاء جلده فنظر اليه فقال هذا جلد قائمة أو قاطنة في خدرها أي امرأة تكون في خدرها مختفية لا تتعرض لشمس ولا لهواء فيبقى جلدها صافيا جميلا فتشبه المرأة المكنونة التي تجلس في خدرها بأنها صافية البدن مكنونة فاسبعه بامرأة في خدرها وقال أي جمال في هذا الجسم أي صفاء وبياض فما لبث سهل أن لبط كما تقول الرواية لبط أي سرع سقط العين تسقط الذي وقعت عليه فالمعين يسقط يسقط من العين ويسرع وهذا أمر اجراه الله عز وجل بقضائه وقدره فما كان للعائن أن تقع عينه على المعين إلا بإذن الله تبارك وتعالى، فالعين تسقط الرجل أو تدخل الجمل في القدر، ويقع بها الخارق للعادة بسبب العين، فلما سقط علم أن الذي ان عاينه الذي عينه من هو عامر بن ربيعة، فقال عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم أخاه. علما لأي شيء يقتله ما ذنب الرجل الجميل ما ذنب الرجل صاحب النعمة صاحب المال صاحب الجاه صاحب التوفيق رجل موفق له مكانته له حسن ذكره له قبوله في الناس ما ذنبه لماذا نقتله بأعيننا هل لا بركنا فنقول ما شاء الله فلان موفق تبارك الله فلان صوته جميل في القراءة تبارك الله احسن الخالقين بارك الله له في قراءته وفي صوته وزاده من فضله تعلم أيها المسلم أن يكون من علومك إذا رأيت ما تستحسن أن تقول ما شاء الله تبارك الله هذا أعطاه الله كذا تبارك الله بارك بارك أيها المسلم تسلم ويسلم أخوك من عينك فإن عين الرحمة تصيب احيانا قال على ما يقتل أحدكم أخاه وإذا استغسلتم فاغسلوا إذا طلب منكم أيها العائنون الذين أوقعتم عيونكم على غيركم بأذن إذا طلبت منكم أو طلب منكم الاستغسال عليكم الغسل تغتسلوا كيف يغتسل يأتي إلى طست أو بنيو أي حاجة ويغتسل بها يغسل أطرافه والماء الذي يسقط منه يسقط في ذاك الإناء ما يضعش ويغسل ما بداخلة إزاره في ساقه أو عند حزامه يغسل كل شيء في بدنه فإذا وقع الماء على الطست أخذنا الماء وغسلنا به الذي وقعت عليه العين هل هذه شريعة أم خرافة شريعة أم خرافة؟ هذه شريعة ليست خرافة والحديث في الصحيح وهو متداول بين الصحابة والعمل في معالجة الذين أصابتهم العين مستفيض بين الصحابة أنهم يغتسلون لأجل العين وينفعون الذين وقعت عليهم العين فهي شريعة وليست ذريعه شريعة وحق وصدق وطريق من طرق العلاج التي نبه عليها المعصوم عليه أفضل الصلاة وازك التسليم وإذا استغسلتم فاغسلوا هذه الطريقة الأولى لعلاجي الذي اصابته العين وهذه سنة فقدها المسلمون اليوم وطريق من طرق العلاج المهجورة ومن سمعها يستغربها مع أنها في الصحيح والصحابة عملوا بها والأسلاف عملوا بها ولكن الناس عنها غافلون منصرفون لا يعرفون مثل هذه السنة النفيسة التي هجروها بسبب عدم علمهم بها أو بسبب استثقالهم لها فإن مثل هذا الصنيع يشق على بعض الناس أن يؤمن به إذا قلت له تعالى اغسل يقول لك ما أنا خيب لا يسيدي مش خيب أنت نظرت إلى ابنك فيظن أن نظرتك هي التي أصابت بالعين. اغتسل. ما الذي تخسر؟ لا تخسر شيئا. اغسل واعطي هذاك الولد كب عليه الماء. فسوف يقوم بارئا بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذا الطريق الأول هو طريق الاستغسال أو طلب الغسل. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله اله الأولين والاخرين وقيوم السماوات والاراضين اما بعد ايها المسلمون حين نهتم بذكر التداوي المشروع والمشروع من التداوي فاننا نتعلم ما علمنا الشارع من طرق العلاج وما تعلمنا شريعه حقة الا أبطلنا بإزائها خرافات واوهاما وطرقا غير مجديه وامورا يزاولها الناس وليست بمشروع اياك ايها المسلم ان تزل قدمك بعد ثبوتها بعدما علمت الدواء المشروع احذر ان تزل قدمك احذر أن تذهب بعيدا عن العلاج المشروع أن تذهب إلى طرق غير مشروعة وإلى خرافات وطلاسم وأوهام وعزائم ما أنزل الله بها من سلطان فما أكثر ما يزاول المسلمون من الخرافات وما أكثر الشعوذة والشعبذه وجميع الأشكال التي لم يأذن فيها الله عز وجل ولا رسوله فبمعرفتك الدواء المشروع تكون قد علمت ما ليس مشروعا فتلزم ما هو مشروع وتدع عنك ما ليس مشروعا واما الطريق الثاني من طرق العلاج من العين فهو قراءه الرقى الشرعيه ولها طرق مختلفة. أولا طريق النف والتفل بعد قراءة القرآن وقراءة التعاويذ فإن الرجل يثفل في يده ثم يمسح بدن الذي وقعت عليه العين وقد جعل الله ذلك سببا من الأسباب وقد قال عليه الصلاة والسلام بسم الله بتربه أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن الله أو يشفى مريضنا بإذن الله فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي في الصحيح بأن الريقة والنفخ فيها مع جمع التربة هو أمر مشروع لمعالجة من وقعت عليه العين ومن وقع عليه مرض من الأمراض وقد قال العلماء إن التربة المذكورة في الحديث مختصة بطربة المدينة النبوية لشرف الموقع وقال بعض اهل العلم بل يبدو أن السياق عام في كل تربه من ترب الأرض أو ترب الدنيا بأسرها فلا فرق بين تربة وتربة وبعض اهل العلم يراها خاصة بطربة المدينة وأما النفط والتفل ففي حديث أبي قتاده رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى احدكم شيئا يكرهه فلينفث, أو فلينفث حتى يستيقظ حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره إذا رأى أحدكم في حلمه ما يكره فلا يرويها لأحد وإذا استيقظ فإنه يذفل ثلاثا عن يساره ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره ينفث ثلاث مرات ويتعوذ من شرها أعوذ من شر هذه الرؤيا أو الحلم أن يضرني في ديني أو في دنياي أو في بدني أو في أهلي يستعيذ بالله عز وجل كيفما يشاء فإنها لا تضره فأرشد هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري عن أبي قتاده رضي الله عنه إلى أن التفل والنفث هو سبب من أسباب العلاج وطريق من طرق دفع الأدواء والأمراض والأخطار المرتقبة للإنسان فيفل ثلاثا ثم جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرقية بسم الله ثربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا وهو في البخاري أيضا وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض احد من أهله أنفث عليه بالمعوذات أنفث عليه بالمعوذات أي أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات وينفث فيها ثم يمسح على المريض وقد شرع لك ذلك أن تفعله قبيل نومك فإذا اوى احدكم إلى فراشه فليقرأ الإخلاص والمعوذتين ثم ينفث فيها نفثا خفيفا ثم يمسح بها ما تصل إليه يداه من سائر جسمه كما ثبت في الصحيح يمسح ما وجهه وما بلغت يداه من جسده وفي حديث أبي سعيد الخدري في قصة لدير فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن النفث والتفل لاستصلاح الأبدان والنفاثات في العقد يراد به السواحر المذرات بالأرواح فشرع أن ينفث المسلم وأن يقرأ حال القراءه أو قبلها أو بعدها وكله أمره واسع إما أن تقرأ قبل ثم تقرأ وإما أن تقرأ وتنفث أثناء القراءة وإما أن تكمل قراءتك للتعاويذ الشرعية وبعدها في الأخير عندما تنتهي من القراءة تعود فتتفل أو تنفث فيما قرأت هذه طريقة التفل والنف وقد تكون بدون نفٍ كما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا كان يضع يده عليه ويقول أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وهكذا رقاه جبريل عليه السلام وليست في رقيته تفل ولا نفث ثالثا أن يخلط التراب مع الريق كما ورد في الحديث الذي تلوت قبل قليل وفي صحيح مسلم كان إذا الشك الانسان الشيء أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا باصبعه ووضع سفيان سبابته بالأرض هكذا على الأرض ثم رفعها وقال بسم الله بتربه أرضنا بريقه بعضنا لا يشفى به سقيمنا باذن ربنا وقد يكون ذلك بمسح الجسد باليد وقد لا يكون بدون وقد يكون بغير مسح وكله امر واسع والاحاديث دلت على هذا كله ففي حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض اهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس وكان صلى الله عليه وسلم يمسح نفسه عند النوم ولما ولما ولما ثقل كانت تمسحه عائشه رضي الله عنها بيده بيده لبركتها كانت تمسحه بيده لبركتها رضي الله عنها وفي مسلم عن عثمان بن ابي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله وجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد واحاذر أعوذ بقدرة الله أعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وقد يكون العلاج وهي الطريقة الخامسة بأن توضع الرقية في الماء ثم يشربه المريض أو يغتسل به فالقراءة على الماء بالرقى المشروعة والنفث في الماء ويغتسل به المريض أو يمسح به مكان المرض هذا أمر مشروع وقد ورد عن علي رضي الله عنه قال لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره ثم دعا بماء وملح فجاء ومسح عليها ويقرأ قل يا ايها الكافرون وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس رواه الطبراني وقال الهيثم حسن وقال الألباني صحيح لعن الله العقرب لا تداع شيئا أو مصليا ولا غيره ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ودخل صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس وهو مريد رضي الله عنه فقال اكشف البعث رب الماس عن ثابت بن قيس بن شماس ثم اخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث فيه ثم نفت عليه بماء وصب على المريض سادسا قراءة أو كتابة بعض الآيات من القرآن ثم محوها بالماء وشربها وغسل المريض بها فقد نقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما وأحمد بن حنبل وعياض اليحسو بالمالك وجماع من أهل العلم أن ذلك مما يسوق أن, تك أن تكتب بعض الآيات من القرآن ثم تمحوها بالماء تمحى بالماء ثم يشربها المريض ويغتسل بها فقد رأى ذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن عباس ومجاهد وأبو قلابه وأحمد بن حنبل والقاضي عياض من المالكية وقد أباحه بعض العلماء ونقل عن بعض أهل العلم أنه تحفظ في هذا أن تكتب الآيات وأن تمحى في الماء وأن تقرأ على المريض اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم